وجزي وتبسق البذل بوعدم جزي وتقطير ضل غير سخ. فائقة الفيه بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وافره في درجات الآخرة باب الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كريمه والقول عم وكلمه بها كلام قد يؤم بالجد والتنوين والندا والمسند ومسند للاسم تمييز حصل بتافعلت واتت ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كغل وفي ولم فعل مضارع يليلا كيشم وماضي الأفعال بالتامذ وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يأكل النون بحل فيه هو اسم نحو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 يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكين كم والرفع والنصب جعل الإعراب اسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصيص بالجذ كما قد خصيص الفعل بأي الجازما وانصبا فتحا وجر كثرا كذكر الله عبده يسو وجز بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصب النبي الألف وجرر بيها من الاسماء صف من ذاك حيث منه بانا اب اخ حم كذاك واهم والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتانيه يهجر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا لالياك جاء اخو ابي كذا اعتلى الف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا موصلا كلتا كذا اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف ليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وابي يجر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 من طلج علك اذرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا يصرف ما لم يضف أوياك بعد الرجف وجعل لنحو يفعل نمونا رفعا وتدعينا وتسألونا وحرفها الجذب والنصبي سمه كلم تكون إي ترون مظلمة وسمي من الأسماء ما كالمصطفى والمهتقيم كارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قوسرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورصعه ينوا كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف ألف هواه نوياء فمعتلا عرف فالالف انو فيه غير الجزم وابد نصب ما كي نو يضمي والرفع فيه منو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه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 يبتدى ولا يري إلا اختيارا آبذا كالياء والكافي من ابني أكرمك والياء والها سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجر ولفظ ما لفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا طلح كعرف بنا إننا نلنا المنح وآلف والواه والنون لما وذا وغيره كقاما وعلما ومن ضمير الرفع ما يستاتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانتصال أناه وأنت والفروع لا تشتابه انتصاب في انفصال جوع إلى إيايا والتفري وليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المتصل إذا تأت أن يجيء المتصل وصل أو ها وما أشباهه في كنته القل كنتما كذاك كخلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأقص اتصالي وقد من ما في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبلي نفسي مع الفعل التزم نونو وقايه وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نادرا ومع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 اسم يعين عين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخذيقا وقاران وقارن وعادن حيق وشظام وهيلات وواشيقي واسما آتا وكنياتا ولا قابا وأخيرا ذا إنسي وهو صاحبا وإن يكون مصردين فأعظف حتما وإلا أتبع الذي راد ومنه منقول كفضل وأسد وذب جاء كاس وعذا وأودد وجملة وما في رب ذا بغير ويهي تم أعريبا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وابي قحافة ووضعوا لبعض لجناس عالم كعلام الأشخاص لفظا وهواعا من ذاك كأم وعذيا ناط للعقرب وهكذا تعالى للثعلب ومثله بروت للما وهكذا كذا فجاني علام للفجر اسم الاشاره بذل مفرد مذكر اشد بيدي وبهتي تعال الانثى اقتصر وذانيته للمثنى المرتفع وفي سواه ذيني ذكر اذكر تطع وفي اولى اشر لي جمع مطلقا والمد اولى ولاد البعد يوطئ بالكفي خوفا دونا لا من اومعه <ترجمة> ولا مو قدمتاها ممتانعه وبيهنا اوها هنا اشئ الى دان المكان في البعد او بي ثمافه اوهن او وقم أوهننا الموصول موصول الأسماء إلا في اللاتي واليا إذا ما تنيا لا تثبت بل ما تاليه أوليه العلامه والنون إن تشتد فلا لام والنون من ذين وتيه شديه أيضا وتعويض بذاك جمعوا الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواوي رفعا ناطاقا بالله والله التي قد جميعا والله كالذين نذرا وقعا ومن وما وألت ساوي ما ذوكب وهكذا عند طيء شوهد وكالتي ايضا لديهم ذات وموضيع التي آت ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلامي وكلها يلزم بعده صيلة على ضامير لائق مشتميلة وجمله أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كوفل وصفات صريحه صله ال كون هذه معراب الأفعال قل أيوك ما وعريبت ما لم تُضطَّ وَصْلُها ضَميرٌ انحذف وبعضهم أعربا مطلقا وفي ذا الحذف أيّاً غير أيٍّ يختاف إن يستاق الوصل وإلا لم يستاق فالحذف نذر وآبوا أن يختاز الانصال الباقي وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متاصيل إن تصب بفعل أو وصف كمن نرجو يا كذاك حذف ما بوصف خوفي ضاك أنت قاض بعد أمر من قاضاء هذا ذا الذي جرابي ما الموصول جركا مراب الذي ما ربت تهوى بر المعرف باداه التعريف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 عليه دخل لام حبا قد كان عنه نوقلا كالفضل والحرث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيائي وقر يصير عالم بالغلب مضاف ومسحوب الك العاقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو وجب وفي غيره ما قد حدث. الابتداء.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 وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورافعوا مبتاد أمبل ابتداء كذا كرفعوا خابر بالمبتداء والخابر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي دم لحا معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها نطق الله حسبي وكفى والمفرد الجاميد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأقبروا بظرف أو بحرف جرناوين معنى كائن أو ولا يكون اسمو زمان خابرا عن جثة يُفِدْ يفد فأخذرا ولا يجوز لابتدى بالناكرة ما لم تفدك عند زيد الأمرة وهل فتنفيكم فما خل لنا وراجل من عندنا ورغبة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 أو قص دست عمله من أو كان مسندا لذلاب مبتدا أو لازم الصدر كما جدا ونحو عند درهم ولي وطرد متازم فيه تقدم القاضى كذا إذا عاد عليه أضموا مما بي عليه عنه مبينا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 وبعد لولا غالبا حلف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خابرا عن الذي خبره قد اضمرا كدربي العبد وأسمت بيني الحق منوطا بالحكم واخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدث من والقبر تنصيبه ككان سيدا أمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفكى وغالي الأربعة لشبه نف أو لنف متبعة ومثل كان دام مسهو مذوقا بما كاعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عاملا ان كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر اجز وكل سبقه داما حضر كذاك سبق خبر منا فيه بها مثلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس صف فيه وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في ففي أليس زال دائما قفيه ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى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 بعد أن تعويض ما عن هضك بك مثل أما أن تبر وفق ومن مضارئ اللي كان من جد تحذاف نون وحد ملتزم فصل في ماء ولا ولات وإن المشبهات بليث اعمال ليس أعملت ما دون إن معابق النفي وترتيب زك وسبق حرف جد أو ظرف كما بي انت معنيا أجاد العلماء ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد موصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جروا البل خبر وبعد لا ونسني كان قد يجر في الناكرات اعملت كليس لا وقد تري لا تا وان ذا العاملا وماري لا تفي سواحيل عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل افعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لها ذي وكونه بدون ان بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه يوكسا وكعسى حرار لكن جوعلا قبارها حتما بأن متاصلا وألزم لا وبعد أوشك انتفاء نازورا ومثل كاد في الأصح كاربا وترك أنمع بالشروع واجبا كأنشأ السائق يحدو وقفق كذا جعلت أخذت وعالق واستعملوا مضارع لا أوشكا وكاد لا غير وذا يدوم بعد عسخ لو لاق او شك قد يرد غنا بان يفعل عن فان فقد وجردا عسى او ارفع مضمرا بهائد اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر جز في السين من نحوي عسيت والتقى الفتح Kali وَأَخَوَاتُهَا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 ما قد وفي ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما عقد كان ذا لقد سما على العدى مستحوبا وتصحب الوسيط معمول القضب والفصل واتمن حل قد له ووصل ما الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العامل وجائز رفعوك كما طوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل وألحقت ب لكن وان من دون ليس ولعل وكان وخففت ان فقل العامل وتلزم لام اذا ما تهمل ورب ما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتامدا والفعل إن لم يكن آسخا فلا تلفيه فيه غاربا بإن موصلا وإن تخفف النفس مهستكا والخاب رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتعًا فالأحسن الفصل بقد أون في نو أو تنفيس نو لو قليل ذكر لو وخففت كأن أيضا ثانوي موصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عَمَالَ إِنَّ جَعَلْ لِلَا فِي نَاكِرَةً مُفْرَادَةً جَاءَتْكَ أَوْ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 يلي فافتحها وصبن او ارفع تعجبي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وصبه او ارفع قصدي والعطف ان لم تتكرر اللحكما له بما النعت في الفصل سما واعطى لا مع همزه استفهام ما تستحق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 انصب فعل القلب جزائئ ابتدا عني راى خال علم وجد ظن حسب ما عنكما عاد حجاد را وجعل اللذع ثقد وهبت علم والذي كثر ايضا به مبتدا وصبر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 قبلنا ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم عدفان وظن توهمة تعدية لواحد ملتازمة ولير أرؤيا مما لعائما طالب مفعولين من قبل تمام ولا تجزه هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكاتظ نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصني بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض بي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلق إن الى سليم نحو قل ذا مشفقا اعلم وارى الى ثلاثه راى وعالما عدوا اذا صار ارى واعلم وما لم لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ايضا وان تعد يا لواحد بلا همز فالثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهوى به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدا فأنبأ كذا كفدرا الفاعل الفاعل الذي كمفوع أثا زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فئه ظهر فهوى وإلا فضمير استدر وجرد الفعل إذا ما أسمى إثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدة والفعل الظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل ضمير كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء تأنيث ثاني الماضي اذا كان لا سكتت هند الاذى وانما تلزم فعل مضمر متصل او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 والتاء مع جمع سوى السالين من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والاصل في الفاعل أن يتاصلا والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلات الأصل وقد يجي المفعول قبل الفاعل وأخر المفعول إلا بس حذر أو أضمر الفاعل غير من حاصد وما بي إلا أو بإن من حصل أخذ وقد يسبيق إن قصد ظهر وشاع نحو قاف ربه وعمر وشذ نحو كان نوره الشجر النائب عن الفاعل يا نوب مفعول به عن فاعل فيما له كان لا خير نائلي فأول الفعل اضنوما والمتاصر بالآخر اكسر في موضي كوصل واجعله منه ضارع منفاتيح كي ينتح المقول فيه ينتحا والثاني التاليات المطاوعة كالأوال اجعله بلا منازعة وثاني الذي بهبز الوصل كالأوال اجعلنه كالسحل واكسر آوش من فاثولا فيه وضم جاكا بوعا وإن بشكل خيفة لبس يجتانب وما لي باعا قد يراني نحوي حف وما لي فباعا لي ما العين تالي اختارا وانقادا واشبه ينجالي وقابل من ظرف نوم مصداري او حرف جر بنيابات حاري ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يلد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ملتبسه من في باب ظن وارى المن عشتهر ولا ارى من عن ذا القصد ظهر و ماتي والنائب مما أُلِي قابِرَ رافيا النصب له مُحَقَّقَ إشتغال العامِل عن المعمول. إن مضمى رسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق رصبه بفعل أضميرا حتما موافق لما قد أظهيرا والنصب حتم إن تال السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما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 وبعد عطيف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تل المعتوف فعلا مخبارا فيه عنث من ثاطيفا مخيارا وانوفع في غير الذي مر راجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح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 تعدي الفعل ولزومه علامه الفعل المعدة التاصلها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله إن لم يانب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدة وحوت لزوم أفعال السجايا كاناهن كاذا فعل الله والمضاهق عن ساسا ومقتضان ظافاتا أو دانسا أو عارضا او طاوع المعد واحد فامتد وعدي لذيما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أنا وأن يطريد مع امن لبس كعاجبت أن والاصل والأصل سبق فاعل معنا كمن من البيس من زاركم نسجل يا ومن ويلزام الاصل لمذيب عرا وترك ذاك الاصل حتما قد يرى وحذف تظلات ابي الا لم يذكر حذفه ما سيقى جوابا او حقوق ويحذف ناصبها ان علما وقد يكون حذفه الت ما التنازع في العمل إن عاملان قتا ضيافس من عمل قبله فللواحيد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البص ره وقته عكسا ويجوهم ذا أسره وأعمل المهمال في ضمير ما تنزعه والتزم التزما كي يحسنني ويسئ وقد بغى واعتدى يا عباك ولا تجئ مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع اوهلا بل حذفه الذم ان يكن غير خبر واخرا هو ان يكن هو الخبر واظهري يكن ضمير خبرا لغير ما يقصر طابق المفسرا نحو أظن ويظناني أقا زيدا وعمرا آقا في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول فعيك أمن من أمن بمثله أو فعلنا وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو لوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سيره رشد وقد ينوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد آبا وفن واجمع غيره وافرد وحذف عامل مؤكد تنع وفي سواه لي متسع والحذف حتم ما اعتذ بذل من فعله كندلنا الذكن دلا وما لتفصيل كإما اما من عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم ينسب ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتذى نحو له علي ألف عرفا والثاني كبني انت حفا صرفا كذا كذو التشبيه بعد له كليب كنب كاء ذات عضلة المفعول له يصاب مفعولا له المصدر إن ابان تعليلا كجد شكرا ودم وهو بما يعمل فيه مت ساحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجموره بالحوفي وليس يمتنع مع شروطك لزهد ذا قانع وقل أن يصاحب المجرد والعكس في مصحوب الانشد لا اقعد الجبن عن الهيجان ولو توالت أمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بط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 من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العوفي وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ين وعن كان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق سبقذا النصب لا للواو في القول الاحق وبعد ما استفهامنا وكيف نصب بسعر كون مضمرا بعض العرب والعطف يمكن بلا ضعف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 بعد يكن كما له إلا عجما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغين التأثير بالعميد دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع كبه والتازم وانصب لتأخير وجئ واحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نوثبا وليس ونسوا سوائن على الأصح وحمال غير ذويلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبي عدا وبي يكون بعدلا وجرر بسابقا يكون ان ترد وبعد موصب وانجرار قد يرد وحيث جرفاهما حرفان كماهما انا صبا فعلان وكأخل حاشا ولا تصحاب ما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهيم في حال كفردا أذهب وكونه منتاقلا مشتق يغليب لكن ليس مستحق ويكثر الزهود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا فيك ذا يدا في يد وكر زيد اسدا أي كآسد والحال إن عري فلفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد ومصدر منكر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 فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمين معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليتوا كأنوا ندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أن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 كذا في نحو لا في اللفظ مفتدا وان تؤكد جملة فهم عميلها ولفظها وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد وهو ناو رحله وذات بدء في مضارع فتبت حوت ضميرا و من الواو قالت وذات واو بعد هنو وبتذا له المضارع على الن وجملة وجمله الحالي سوى ما قدم بواو نو بمجمر او بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حظل التمييز اسم بمعنى من مبين ناكرة يصاب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز بررا وما نوين عسلا وسمرا وبعد لي وشبه هجره إذا أضفتها كمد ذو حنطه غذا والنصب بعد ما اضيف وجبا ان كان مثل ملء الارض ذاهبا والفاعل المعنوص بنبي افعل مفضلا كانت اعلى منزلا وبعد كل ما مقتضى تعجبا ميزك اكرم بي ابي بكر ابى وجروب بمن إن شئت غير العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل للتصريف نذرا سوبقا حروف الجر هاك حروف الجر وهي من الى حتى فلا حشا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف وال لعل وال بالظاهر اخصص منذ مذ وحد والكاف والك والوا ورب واقصص بمذور منذ وقتا وابرب منكرا والتاء لله ورب وماروا من نحو ربّه فتَمَزُّ كذَكَهَ ونحوه أتَبَعَدَ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة في وشبهه فجر نكيرة كمال باغ من حتى ولا وإله ومن وباء يفهمان باظلا واللام للملك وشبهه وفي تعذية أيضا وتعليل القفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعد يعوذ الصقي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 وبعد مِنْ وعن وَبَاءٍ زيد فَلَمْ يَعُقَ يعط عن عامل قد وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يعنيه ماء وجروا لم يكف وحوذفت رباء فجروا بعد بل وانفا وبعد الواوي شاع ذا العمل وقد يجرب سوى ربى لدى حذف وبعضه يرام نون أنت للأعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طورسينا والثاني يجروا الونو من او في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما كذا لما سوى ذينيك واقصص أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه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 ووصل ذا المضاف مغتفر إن موصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيدون الضارب رح. الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن أو جمعا سبيله اتبع ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد وربما أكساب ثان أولا تأنيثان كان لحلف موهلا وبعض بعض لسماء يضاف ابدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما انتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي واد وليس عدي وشذ إلاؤ يدي لب والزموا اضافه الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ اضف جوازا نحو حين جنوبي وَبَنِي أو عرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل هونيا وقبل فعل معرض أو مبتدى أعرب ومن بنا فلن يفندى وألزموا إذا إضافة إلى زمان وعرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد وعرفي ايا وان كررتها فاضفي او تنوي لجد وخصصا بالمعرفه موصوله ايا وبالعكس الصفه وان تكن شرطا او استفهاما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 ما عود ما قبلوك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نصبا إذا ما قبلا وما من بعده قد ذكرا وما ي المضعف يأتي خالفا عنه في الاعراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أي يكون ما حذف مماثيا للدما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتاصل بشرط عطف اضافه الى مثل الذي له اضفت الاولا فصلا مضاف شبه فعل ما نصب مفعولنا وظرفا اجز ولم يعب قصلوا يمين واضطرارا مجدا بأجنب الجن أو بنعة أو ندا المضاف إلى ياء المتكلم أخيرا ما أوضي فليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين فاذي جاميع الي يا بعد فتحوا هحكوه وتدغام اليا والواو والواه قبل واو ثم فاكسر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 دار العمل وبعد جذبه الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع أعماله وجرى ما يتبعه ما جرى ومن رعى في اتباع المحل فحسن أعمال اسم الفاعل. علي اسم فاعل في العامل ان كان عن مضي بمعنى ووالي ووال الاستفهام لو حرفا نداء او نفي لو جاء او, أو مسندا وقد يكون نعتا محذوف النوع فيستحق العمل الذي يوفق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 وما سوى المفرد مثله جوع في الحكم والشروط حيثُ ما عامل وانصف بالإعمال تلوى وهوالي نصبي ما سيواه مقتاضي وجر آو صبت بي علاه انقافض كمبتاه جاه ومالا من ناهض وكل ما قرر لاسم فعيل وقسم مفعول بلا تفاضول فهو كفعل صغال المفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا اسم مرتفع معنا كمحمود المقام أكيد المصادر فعل قياس مصدر الممدد بثلاثه كرد رد وفعل الذين بابه فعل كفرح وكجوى وكشالا وفعل الذين مثل عدا له فوول بالطيراد كغدا ما لن توجبا في آلاء أو فعلا انفرى أو فعالا فأول لني المدينة إنك والثاني للذي قت واتفلب للدعاء أول صوت وشمل سيرا وصوتان الفعيل كصار الكوع فعالة لي فعولا كسهول الأمر وزيد جزولا وما آتا مخارفا لما مضى فبابه النقل كسخط وريضا وغير ذي ثلاثات ما قيس مصر داريه كقديس التقيس وزكيه تزييا وأجمل إجمالا من تجمل أنت جمالا يعادة ثم آت إقامةا وغالبا فالث لازم وما ياه الاخير مد والتاه مع كسريت الوفان من مفتوته بهمزي وصل كصا فا وضم في أمثال قد لملما وفعلالون وفعلالات لفعلال واجعل ماقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعل والمفعله وغير ما مر السماء وعزالة وفعلات لمرات كجلسة وفعلات لهيئه كجلسة يلس في غير دفالات بالتلمور وشذ فيه هيئه كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. كفاعل صور اسم فاعل إذا من ذي ثلاثه يكون كرذا وهو قليل في فعلته وفاعل غيرام وعد بلقياسه فاعل, فاعل وأفعال فعلان نحو اشير ونحو صديانا نحو الأجهل وفعل نولى وثاعل بثاو الكضخم والجميل والفعل جمل وأفعال فيه قليل وفعل وبيس والفاعل يونا فعل وزينات المضارع اسم فاعل من ذي الثالثي كلمواصيني مع كسري مزلو الآخير مطلقا وضميني من ذايد قد سابقا وَإِنْ فاتح واتى منه ما كانا كاسقصى رسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثيق طارد زينات مفعول كآت من قاصد ونابى نقلا عنه ذو فاعل نحو فاتات أو فاتا كحيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفات نس تحسين جرو معنى فيها المشبيهات اسم الفاعلي وصوغها من الذي اللي حاضر كطاهير القلب جميل الظاهر وعمال اسم فاعل المعدد داء على الحد الذي قد حد وسبقوا ما تعملوا فيه مهتنب وكمنوه ذا سبابيات وجر فارفع بها وانصب وجرع ما ألوى ودون المصحوب ألوى ما اتصل بها مضافا أو مجرازا ولا تجر بها مع السوداء من ألخالا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز موسيما التعجب بأفعال أنصق بعد ما تعد أو جئ بأفعل قبل مجهور بيبا وتلو أفعل وصيب الناه كما أوفى قال واصدق وأصدق بهما وحلف ما منه تعجب السابح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كيل الفعلي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 وأشدي دوءا شد أو شبههما يقلوفما بعض الشروط عديما ومصدار العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جروه بالبياج وبالنذور احكم لغير ما نكف ولا تاقس على الذي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 فعلاني غير متصرفين نعمى وبئس رفيعان اثنين مقارني الاو مضافين لما قارناها كنعمى عقبى الكرمه ويرفعاني مثمرا يفسيره مميز كنعمى قوم معشار ودمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه مو اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكار المخصوص بعد مبتاد أو خابرت ليس يبدو آبادا وإن يقدم الشعير به كافا كالعلم نعم المقتانا والمقتافا واجعلك بالساساء واجعل فاولا من ذي ثلاثات كنعمة ومثل نعم حب ذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حب ذا وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثال وما سيواذ ارفع بي او أو فاجر بالبوادون ذو ضمام الحاكات افعل التفضيل صغ مما من صوغ منه للتعجب أفعل التفضيل وأبى به وما به إلى تعجب نوصل لمانع نعن به إلى التفضيل. صل وأفعى للتفضيل صله آباد تقديرا لولى الضربي من إن جرزيدا وإن لي منكور يوطف أو جرزيدا ألزي ما تذكيرا وأي وحدا واجل ألطبق هيني ذي معريفة هذا إذا ناويت من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قول وإن تكن بي تلوي من مستفهيما فلاهما كن أبدا مقدما كمثلي ممن أنت خير ولا ذا إخبار التقديموا نذرا مجيدا ورفعوه الظاهيرا نزر وماتا عقبا فعلا فكثيرا ثباسا كان انتارا في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق في واسمه او اسم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما ليما سلكا رب أو منكم رما وهو لا دال التوحيد والتذكير او سي وهو ما كالفعل فقفوا قفوا والنعت مشتق كصعب وذارب واشبهه كذا وذي والمنتسب والنعت بجملة من كرا ما أعطيته خبارا وامنعونا إيقاع ذات وَإِنْ وإن فَالْقَوْلَ فالقول أضم التوصيبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزام الإفراد والتركيرا إذا اختلف فعاطي فانفرقه لا إذا اختلف ونعتى معمولي وحيدي معنا وعمال بِغَيْرِ بغير استثنى وإن ووت كاثورة وقتالت مستخيرا لذكريهن أتبعت واقطع واتبع إياكم معيانا بدونها أو بعضا اقطع معلينا وارفع أو انصب إن قاطعت مدميرا مبتداءا أو ناصيبا لن يظهر وما من المنعوتي والنعتي يوقل ما في النعيم التوكيد. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل ان تابعا ما ليس واحدا تكون متابعا وكل نذكر في الشمور واكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم دمعاء ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم دمعوا وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل وهنا بكلتا في مثنا واكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفعي بما سواهما والقيد لن وما من التوكيد لفظي يجيء مكررا كقولك درجي ولا أتعد لفظ ضمير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 كما يكونني معرفين وصالحا لبادلية يرى في غير نحو يا هلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدال بالمرضي عطف النسق سالم بحرف متبع عطف النسق كحصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صرق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلا فاعطف بواو لاحقا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 استقض أن الصلة بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأمزه اعطف إسر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقيطت الهمزات إن كان قفل المعنى بحذفها من قطاع وبمعنى بل وفت مما قيدت به خالد خير ابحق السمي او وابهمي واشكك واضراب بها ايضا نمي وربما عقابة الواوى اذا لم يلفذ النطقي للبس منفذا ومثل او في القصد اما الثاني في نحو إما بي وإما النائية لكن نفيان أو نهيا ولا مذا أو أمرا أو إثباتا سلا وبلك لكن بعد مصحبيها كلم أكن في مربع بلتيها وقل بها للثان حكم الأول في القابل المثبات و. الأمر الجلي وإن على ضمير رفع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 مثبتة والفاء قد تحذف مع ما عاطفت والواو إذ لا لبس وهي انفاردت بعطف عامل مزال قربقي معموله دفعا لوهم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 التابع المقصود بالحكم بلا واسيطة هو المسمى بادلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفا أو كمعطوف ببل وذال الاضطراب عزء قصدا صحب ودون قصد غالق به سلب كزره خالدا وقبله ذا واله حق وهو قد نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله الا ما إحاطة جلا او اقتضى بعضا او اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا وباذل المضمن الهمزا يلي همزا كمن ذاء سعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن ذناي عن النداء وللمناد النائي او كنائيا وأيواء كذا آيات ما هيا والهمز للداني ووالي من ندب أويا وغير ولد اللبس جتنب وغير منذوب ومضمر وماجى مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمش قلا ومن يمنعه فانصر عاذله وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عوهدى مَا ماما ما بنوا قبل الندى وليجر مجربي بناء جددا والمفرد المنكور وَالْمُضَافَ وشبهه سبع وعادما خلافا ونحو زيد الضم وافتحن من نحوه أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يالي لابن عالما أو يالي لابن عالم قد حثما واضم أو انصب مضطرارا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار قص جمعيا والإلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريض فصل في حكم تابع المنادى تابعة للضم المضاف دون الألزمه نصبا كأزيد ذا وما سواه فع أو انصب وجعله داخل الناس قن وبذل، وإيَّكُم مصحوبَ المانوسِ قَفَ فيه وجهاني ورَضَوين تَقَى، وأيُّها مصحوبُ البعضِ صِفَه يَلزامُ لدى ذي المعرفة، وأيُّ هذا؟ أيُّها الذي ورد ووصفُ الجنبِسِ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 وفن بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطارد في سب وَزْنُ وزن يا فِي والأمر هكذا من الثلاف وشاع في سب الذكور فوعل ولا تقس وجرة الشعري فنو الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا ضاء باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بكسر اتيا ولا ما استغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف النتبة ما للمناد اجعله منذوب وما نكير لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر ذمزم يلي ومن ومنتهى المندوب صله بالآلث متلبها إن كان مثلها حذك ذاك تنويل الذي به كمل من صيلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما أوله مجانسا إياكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاف المد واله لا تزد وقائل وعبدي وعبد, يا وعبد من فيني دليا ذا سكون أبدا الترخيم ترخيما احبث آخر المناذا كيا في من دعا سعاذا وجوزا مطلقا في كل ما انيث بها والذي قد رخما بحذفها واتفره بعد لا ترخيما ما من هذه الها قد قلا إلا الرباع فما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 جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف الباقي يستعمل بما فيه أولي وجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا مما فقل على الأوال في ثمود يا ثم ويا ثمي على الث والتازم الأوال فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مثلمة والاضطرار الرحّم دون ندمان لذا يصلوح نحو احمد الاختصاص الاختصاص كان داء يا ياك الفتى الفتاة بإثر جونيا وقد يرى ذا دون أي تلو مثل نحن العرب أسخاما بذل التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذلك ينسب وما سواه ستا فعله لن يلزم الا مع العطف او التكرار كالضيغم الضيغم يا السار وشذ اياياه وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاصا تبذ وكامحذر بلاء يجعل مورا به في كل ما قد فصل اسماء الافعال والاصوات ما ناب عن فعل كشتانا وصه واسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى فعلك آمينة كتر وغيره كوي وهيها والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا ويد بل هناصبين ويعملان القط مصدرين وما لما تنوب عنه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 فهو قد وجم نون التوكيد للفعل توكيد بنونيهما كنون يذهبن وقصدن هما يؤكدان فعل ويقع الاثم ذا طالب او شب ظ مما او مثبتا في قاسم مستقبل وقل بعدما ولم وبعد لا وويل اما من طوالب بالجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر الليل بما جانا من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء كثيرا سعيا نسعيا واحذفه من رافعي وفي واو ويا شكل مجانس القفي نحو خشي يا هند بالكسر ويا قوم خشو وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها أولف فانزر قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسدا واحذف خفيفا لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف وامتد إذا حذفتها في الوقف ما من أجرها في الوصل كان عودما وأبدلنها بعد فتح آنفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف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 افعل ممنوع تاني في انفتاك وألغي والغي ان عارض كأربع وعارض الاسمية فلدهم القيد لكونه مبع في الأصل وصفا انصرا منع وأجدل وأخيال وأفعى مصروفة وقد ينل المنعى ومنع عدل مع وصف معتبر في لبظ مثنا ووزن مثنا واثلا فكاهما من واحد لاربع فلتعلما وكل جمع مشبه مفاعلا او المفاعلا بمنع كافلا وذع خلال منه كالجوار رفعا وجرا اجره كسار وليس راويلا بحر في هذا الجمع شباه نقتضاع من المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم امنع صرفه مركب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 لس ما ذكر وجهان في العديم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعاجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صوفهم تنع كذاك ذو وزن يقص الفعل أو غالب كأحمد ويعلا وما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 على مؤنثا وهو نظير جوشما شمال عند ثميم وصفر ثم من كل ما التعريف فيه أفرا وما يكون منه منقوصا ففي اعرابه نهجا جواري يقتفي ولضقرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف اعراب الفعل ارفع مطارعا إذا يجرد من ناصب وجاد منك تسعدوا وبيلا ينصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظنف وصب بها والرفع طحح واعتقد تخفيفا من النفه ومطرد وبعضهم أهمال أن حمل أن على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد صلاة أو قبله اليمين ونصب ورفع إذا إذا من بعد عطف واقع وبين لا ولا مجزم التزم إظهار الناص.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 وحتى حال نوم أولى به الضفعن وانصب بالمستقبل وبعد فاجواب نفين أو طلب محضين وسترها سترها حتم النصب والواو كالفاء تفيد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع فصل في الجزم بلا جازم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 سمي شرط بلا ذا خبر مقدم فصل لو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 أما ولولا ولوما أماك مهما ياكو من شيء وفاء لتلو تلوها ودوبا أولفا وحفظ قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نوبذا لولا ولو ما يلزمان لابتدى إذا امتناعا بوجود عاقدا وبهما التحطيض من وهل لا ألا ألا وأولي أنهى الفعل وقرئ له اسم بفعل مضمر علق أو, أو بظاهر مؤخر الإخباء بالذي وفروعه وبالالف واللام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 التي أخبر مراعيا وفاقا المثبت قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حوت ما كذا الغنى عنه بأجنبين وبمغمر شرط فراع ما رعوا وأخبروه نابئا بعض ما يكون فيه الفعل لقد تقدم ارفع صوغ صيلة منه لك صوغ من وق الله البطل وان يكن ما رفعت صلات الضمير غيرها بنون ثلاثه بالتاء في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومائة والالف للفظ اضف ومائة بالجمع نزرا قد رتف وآحد اذكر واصلا بعشر بيعشر ركب القاصد معدود ذكر وقل لدى التانيث احدى عشره والشين فيها عن تميم كسره ومع غير احد واحدى ما معه ما فعلت فافعل قصد ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما واولي عشرة اثنتين وعشرة اثني إذا أنثى او ذاكرا وليا لغير الرفع وارفع بالآلف والفتح في جزئي سواهما التسعين بواحد كأربعين حينا ومن يزوم مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا لهما وان اضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوقوا الى عشاره كفاعل من فاعلى واختمه في التانيث بالتأوام متى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 كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وآجزا تجره من مضمرا وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعاشرة أو ك ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا ينتصب تمييز ذين وابه صلم تصب الحكاية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 وِ تُن بَنه والنون قَلَ المثنى والفتح نزر واصل التاوى والالف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون وامنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فوطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في شعر ألف والعالم حكي النون من بعد من ان عاريت من عاقف بها التذكير والتانيث علامه التانيث تاء والف وفي اسام قد درت كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالود في التصغير ولا تلي فريقة فعولا أصلا ولا مفعالا أو مفعيلا كذاك مفعل وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كا إن تبع موصوفه غريبا اتاتا تنع وآلف التأنيف ذات قصر وذات مد نحو أرث الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزنه ربا وطولا ومعرطا ووزن فعلى جمع أو مصدرا أو صيفة كشبعا وكحبارا ثم هاسب الطرى ذكرا وحفيفا مع الكفر وكذاك كخليطا مع الشطارا وعزوا لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم في عال فعل لا فاعول وفاعل فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فائفا خذا المقصور والممدود إذا سمو نستوجب من قبله طرف فتحا وَكَانَ ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخري ثبوت قصر بقياس كَفَاعِلٍ كفاعل وفوعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء وما استحقق قبل آخر ألف المد في نظير هي حتما اولدك مصدر الفعل الذي قد بودئ بهمز وصل كرعوى وكرتا والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء وقصر للمد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا أخير مقصور تتنجعله يا إن كان عن ثلاثة مبتاقيا كذا الذي يا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كامتا في غير ذات قلاب وولي الألي وأولها ما كان قبل قد أولف وما كصحراء بواو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 فالآل قلب قلبها في التثنية وتاء ذتاء الزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا البداء مختات من بالتاء أو مجرداء وسكن التالية غير او قففه بالفتح فكلا قدر ووطمانه اتباع نحو ذروة وزبيت وشذ كسر جروة ونادر او ذو اضطرار ما قدمته اولي اناس تما التكسير أفعيلات أفول ثم فعله ثم تأفعال الجموع قلة وبعض ذي بكثرات وضانيا فيك أغدول والعكس جاء كالصوف لفعالين اسم صحا عينا أفعول وللغوب عيس ما ليضا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 باسم مذكر أربعين في مدفالي في نفعه لا توعنه والزمه في فعالين أو في عالي مصاحي بيت ضعيفين أو إعلالي فعل لنحوي أحمار وحمر وفعلات جمعا في نقل يدر وهو عول لسم ربعين بمد قد زيدا قبل الأمين علالا فاقد ما لم يوضع عفف الأعميل الآلف وفعال جمعا لفعلات أورف ونحوي كبرى ولي فعلات في علوى قد يجيء جمعوه على فعال في نحو رامض اضطراد فعاله وشاع نحو كامل وكماله فعلى وصف كقاتل وزام وعريك ومجيت به قام لفعل اسمه صح لا من في والوضع في فعل وفعل قلل وفعال لفاعل وفاعلة وصفين نحو عادين وعادينة ومثله الفعال فيما وذاني في المعلل من نادارا فعل وفعلات فعال لهما وقل فيما عينه اليام هما وفعال وَفَعَالٌ له فعال ما لم يكن في لانه اعتيلان او يكون ضعفا ومثل فعال فعالي زدت وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فعيل ورد كذاك في انثىه ايضا وشاع في وصف على فعلانا وانثييه او على فعلانا ومثله فعلانات والزم في نحو طويل وطويله تفي وبفول سعي نحو كادد يخص غالبا كذكيا الصارذ في طال اسما مطلق الفا وفاعا لا هو للفعل فعلا ملاحظا واشاع في حوتين وقائم ما عام ظاههما واقل لا في غيرهما وافعلا نسمع فعلا وفعل غيره معلل العين فالا ولكريم وباخير فعال كذلك ما ظاههما قد جعيلا ونبى عنه أفعيلاء في المعلم ومضعف وغير ذكاقا فواعل لفوال وفعال وفعيلاء مع نحو وحائض وصاهل وفعيلة وشذا في الفارس معمى وبفعائل اجمع الفعالة وشبهه ذاتين وموزالة وبالفعال والفعال جميعا صحراء والعذراء والقيس تباع وجعل فاعليه لي ويريد لا تبجودك الكرسي تتباع العرب وبيفعل لا واش في جمع ما فوق الثلاثه ترتاق من غير ما مضى ومن خماس جرد دلاخ والرمفي بالقياس والرابع الشاميه بالمزيد قد يحذى فدون ما به تم العدد وزائد العاد المباعح بثهما لم يكن لينا إثراه لذ خاتما والسيناء والتام كمستدعي آزل إذ بيبين مع الباقه ما موخ والميم أولى من سواه بالباق والهمز وليا مثله إن سابق وليا آل الوى وحديث جامع فَهُوَ حُكْمٌ فهو حكم حتيما وخيار في زائد يسار ما ضاهاه كالعالم دا التصغير فوعي لنجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قدين في قذا فوعي لنما فوعي للمأفاقك جعلي درها من دوريهما وما به لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثيلات التصغير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 كذا كما مدّ تفعل سابق أو مدّ سكران وما به التحق وأليف التني في حيث مدّ وتأهُم فاصلين يُؤم. كذا المزيد أخيرا للنساب وعجوز المطاف والمركب وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كذا فرانا وقدر في صلى ما دل على تثنيات أو جمع تصحيح والف التانيث ذو القصر ما تزاد على اربعات لن تثبت وعند تصغير حبار خجير بين الحبير فدري والحبيير وابدد لي أصل فانيا لينا قول بفاقي ما توصير وإما تلت قصد وشذ في عيد النوع عيد وحوت للجمع من ذا ما لي تصغير النوع والالف الثاني المزيد يدال ووكذا ما الاصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء أي فلفا كما وَمَنْ من بي توفي من يصغر اكتفى بالأصل في الأصل عن تنبيت التأني فيما صدرت من مؤلاف عار ثلاثي كاس ما لم يكن بالتايور عذا لبسي كشجار وبقار وخمسي وشذا ترك دون لبس ونادر لاحا قوتا فيما ثلاثيا وَصَغَارُ شُزُ ذَنِ الَّذِ الَّتِي وَذَمَعَ الْفُرُوعِ مِنْهَا تَوَاتِ النَّسَبَ يا انكى الكرسي زادو للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حوى محلف وتاتاني في نوم لن تثبت وان تكن ترباع دفني سكن فقلبها ووى وحذفها لشبهها الملحيق والأصلي مألاغا وللأصلي قلب إغتاما والآليف الجائزة أوباعا آزل كذا كايا المنقوص طاميسا عزل والحلف فيها رابعا احكم من قلب وحتم قلب تالي يا عين وأولي ذا القلب في ستاحا وفاعل في عيلا عينا منه مفتح وفوين وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حين فتحوا ثاني يجب واردد هو والإياك عنه طولب وعالمة تثنيات احذف للناسب ومثلوها في جمع تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشذا طائب ما قولا بالآل وفعالي في فعيلات الجوز وفعالي في فعيلات حوت والحكم علل من عالية من المثالين بمتى أولياء وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذيم الدنيا نالوح الناسب ما كان في تثنيات الله انتاسب وانسب لي صدري جملات وصدري ما بامت جنوالي ثان تماما في ضعفات مبدوات بابن آوب أو ما لہت تعریف بک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 هذه توفي وبيئا أختا وابن بنت الحط ويونس أبا حفث وضعف الثانية من ثناء ثانيه ذولين كلاولائي وإياك كاشيات بل فعاد فجبره وفتح عينه توزم والواحد الكناسبا للجمع إن لم يشافه واحدا في والضعي وما عفايل وفعل فعي في ناساب أو ناعان يا فاكوب وغير ما أسلفته مقرار على الذي قالوا منه اقجوا الوقف تنوين نسر فتح نجعل الفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار سلاس غير الفتح في الاضمار واشبهت اذا منونا النصب فالفا في الوقف نونها قلب الموقوص بالتنوين ما لم يوص بولا من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقتفي وغيره التأنيف من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أوشم الضمات أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا أو حركات نقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف ناقلا والنقل إن يعدى النظير الممتنع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 أعطي من سأل وليس حتما في سوى كاع أو كياعي مجزوما فراع ما رعا وما في الاستفهام إن جروة حذف أميفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خافض باسم كقولك اقتضاء مقتضاء ووصل ذي الهاء بكل ما حريك تحريك بناء إلا ووصلها بغير تحريك بناء قديم شذف المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتاظما الإمالة الآلف المبدال من يافي طرف أملك ذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذود ولماء يليهها التأنيف ملها عاجما وهكذا بدال عين الفعل يقول إلى فلتوك ماضي ود كذا كتالياء والفصل اغتفر بحرسن ومعها كجيبها أدر كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل فصل فصلا يعد فدرها ماك من يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قديم ما لم ينكسر أو يسكن اترى الكسر كالمطوى عمد وكف مستعلم ورا ينكف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 دونا سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأنسار ملتك فالكلف كذا الذي يليه التأنيف في وقف إذا ما كان غير ألف في التصريف حرف وشبهه من الصوف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثين يرى قبيل تصريف سوى ما هديرا ومنتهس من خمسون تجرذا وإن يزد فيه فما سبع العذا وغير آخر ثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين فانيه ثعم وفعل أميل والعكس يقل لقصدهم تفسيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثه وزد نحوه من ومنتغاه أربع إن جردد وإيم يزر فِيهِ فما شتا لسم مجرد رباع وَفِعْلٌ وفعلل وفعلل وما فعل فعلن فعل فإن على فمع فعلن حوا فعلن لا كذا فعلن وفعلن وما غيار الزيد أو النقص تما فصل فيما يعرف به الزائد من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 لا والوء إن لم يقع كماهما في يحيى وإن وهكذا همز وميم منساب قاف ثلاثة تقسمها محقق كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها غد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 أحروف لبدلي هدأت موطيا فابدل الهمزات من واو ويا آخير نفر الف زيدا وفي فعين ما وإلا عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همدا يرى في مثلك القلائد كذا كثاني ينين اكتان فمدى مفا عيلا كجمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما ويل من وفي مثله راوة جعل واوا وهمز اولا الواوين رد في بدء وين شبه في الاشد من كلمات يسكن من يسكن كآثر أثم إن يستحر ضمنه فتح قلب واوا ويا أنفر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أثر ما لم يكن لفظا أتم فذاكياء مطلقا جاء أم ونحوه وجه هَيْنِ فِي فَانِيهِ أُم فَصْلٌ فِي إِبْدَالِ الْيَاءِ مِنْ أُخْتَيْهَا الْأَلِفِ وَالْوَاوِ وياء انقلب الفا كسرا سلا او ياء تصغير بواو ذف على في اخر او قبلا تتثنيف او زيادتي فعلان ذا ايضا رووا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين إلا أوسكا فاحكم بذا الإعلال فيه حيث وصحح في فعالة وفي فعال وجهان والإعلال أولى الحيل والواو لا من بعد فتح يمطلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف ويال كان موقن بذلها طوري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 وان سكان كف اعلال وير اللام وهي لا يكف اعلالها بساكن غير اليف او ياء التشديد فيها قد انيف وصح عين فاعل وفاعلى بافعل كاو يد واحولا واي يد تفاعل من السعى وَا وَنْ سَالِمَة وَلَمْ تُعَل وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ ذَلِعَ لَعَلَّا اسْتُحِقَّ صَحِيحًا أَوْلٌ وعكس قد يحق وعين ما آخيره قد زيد ما يقص الاسم واجب أن تسلما وقبل بقل بمي منيونا إذا كانا مسكنا كمنبتا بذا فصل في النقل لساكن صح انقل التحريك من ذي مناه عين فعل كاب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض او اهوى بلا من علنا ومثل فعل في ذا الاعلال اسم ضاها مضارعا وفيه وسمو ومفعل صحيح كالمثعال والف الافعال والتفعال ازل ذا الاعلال والتى وحذفها بالنقل ربها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 فعون من ذلوا ولا ما جمع له فرد وشاع نحو نبيا من في نوامي ونحو من ذلين فاتا في افتعال ابدلا وشذ في ذي الهمز نحو التاكلا ضعت افتعال رد إثر مطبقي فدان وزد والذكر دالا بقي فصل فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عيدة ذاك افطرد وحذف همز أفعل السمر وفي مضارع وبنيتين متاصفين ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرنا في قررنا وقرنا نقلا الإدغام أول مثلي محركين في كلمات ندغي لا كمثل صوففي وذولل وكيلل ولا ببي ولا كجسة ولا كقصوصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فاقبل وحاي يبكك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 قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصا من الكافية الخلاصة كمقت ضاغلا بلا خصاصة